النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن ازاي تعامل الشخص المتعب في حياتك في حيات كل واحد فينا في ناس متعبه كتير في اللي ابوه انسان متعب في اللي امه انسانه متعبه في اصحابه متعبين في ال مدرسين والمدير والناس دي متعبين <تصفيق> هم الاثنين في حياة كل واحد فينا في ناس متعبة واحنا مطالبين إن احنا نتعامل مع الناس دي لأنه مش هينفع إن ما نتعاملش معهم هم موجودين في حياتنا ويعني أساسيين علشان تقبل الجميع لازم يبقى جواك محبة من نحية الجميع انا مش عارف اغير اللي قدامي ولا اتعامل معي ولا اكسبه غير وانا بحبه الوقت انا عايز انصح حد فيكم لازم يبقى فيه بنا محبة عايز اتعامل مع حد فيكم وانا شوفه بيعمل حد غلط لازم يبقى فيه بنا محبة أبوك لما بيرخم عليك في البيت وبيقولك لازم ترجع الساعة كذا أمك لما تقرص عليك شوية في الفلوس إخواتك لما تلاقيهم بيعملوك معاملة وحشة افتكر إن كل ده في الآخر اللي صالحك أبوك خايف عليك أمك اللي مش بيزديك فلوس دي مش بيزديك فلوس عشان عارفة إن فلوسك كتيرة ممكن تسبب لك مشاكل وده بيحصل واحد معاه فلوس كتيره وفلوس الكتيره دي تخليه يشرب سجاير وتخليه يشرب حشيش وتخليه يعمل حاجات مش كويسه اخواتك المدرسين اصحابك اصحابك اللي بجد هم اللي يرفعوك مش ينزلو منك كان في قصة بتحكي عن واحدة كانت بتكره حماتها جدا جدا جدا فراحت الدكتور بتقوله انا عايزة سم عشان اموت واحدة فالدكتور طبعا بقولها انت ايه ليه في دماغك يعني طب انتي ايه مشكلتك معها تقول انا بحبش حماتي وعاية موتها عاية معاية من زمان وعاية موتها فالها طب خلاص انا هبديك دواء. بس الدواء ده مش هيعمل مفعول غير وانتي وتعاملها بمحبة فبتلت تحط من السم ده أو الدواء اللي هي حطيته ده وتحطلها في الأكل والشرب وكل حاجة وبتلت تعاملها بمحبة فلما بتلت تعامل حماتها حاماتها بمحبة حماتها تحبها وتعاملها بمحبة فالدكتور قال لها السم ده مفعوله بطيء يعني مش هتموت النهاردة ولا بكرة عشان ما عملكش مشكلة وتدخله في سين وجيم انها خليها تموت بالبطيء فهيجيب أثر بعد فترة تجيب اثر بكره ولا بعد ولا النهارده بالليل لما تحط لها من الاكل من السم فالمهم ابتدت تعامله بمحبه وابتادت حماتها تحبها فطبعا لما ابتدوا الاثنين يحبوا بعض ابتدت الست دي تندم ان هي ابتدت تحط السم ده لحماتها طب دلوقتي انا بقيت احبها ازاي انا عايزها تموت لا انا مش عايزها تموت انا عايزها تفضل عايشه فرحت للدكتور جيت على الدكتور يا دكتور الحاني انا قريت اعملها زي ما انت بتقول كويس عشان نبقى كويسين وقريت احط لها من الدواء يعني يومين تته ولا هي ماتت مني انا مش عايزها تموت فالدكتور كان ذكي قال لها ايه اللي انا اديته لك ده كان فيتامين ما كانش سم اصلا فكنت عايز اعلمك حاجة ان انت لما تعاملي غيرك بمحبة هتلاقيه هو ده وبيحبك في مبدأ سائد اليومين دول انت ما ضربتني لازم اضربك لما انت ما دام انت عورتني لازم اعورك ما دام انت قطعتلي التيشيرت لازم اقطعلك التيشيرت والمبدا ده مش بتاعنا أصلاً المبدا ده مش بتاعنا أصلاً المسيح لما حب يكسب السامريه عمل ايه المسيح لما حب يكسب السامريه عمل ايه راح لحد عنده عملها احسن معامله وهي كانت بتعامله اوحش معامله ابتدى اقدم لها محبه عشان تعرف تجيب اللي قدامك لازم تحب عشان انصحك لازم اكون بحبك وانت بتحبني لو انا مش بحبك دلوقتي مثلا لو حد خانني بتاع حد مثلا تتاني معايا أو بتعطي شيء يرى عليه و بتعطي شيء لو أنا, لو, أنا لو أنا قلت له الله يسمح هكو سيء ها يعني هو مش هيجي هو مش هيجي في كلها أنا قلت له كده عشان بقيت انت سيف يعني عمل اللي عليك و بقى على ربنا سيب ربنا بقى يتصرف في الباقي ما هو فيه حاجة المسيح لما تضرب كان بيقولهم ايه اخفر لهم يا أبتاء لأنهم لا يعلمون ما زعيف علوم. كديس الطفانوس لما كان بيترجم شاك السموات مفتوحة وشاف مجد ربنا والكدسين ايه ده؟ هو انتو يعني في باله كده انتو لسه تضربوني وتعملوا حاجات دي انت لو شفت اللي انا شايفه دلوقتي انتو ولا هتضرب ولا هتعملوا حاجة انتوا هتطوبوا وتروحوا الى على طول فانت اعمل اللي عليك وسيبي بقى ربنا اتعطيلك تيشرت ما تبقاش دماغك صغيرة واتعلق لك تشيرت انا كمان لا انت اتعلقتش عارف شغل ابتدائي ده انت قطعت لي الكراسه لا انا كمان هتعلق كراسه انت خسرت لي القلم لا كمان يخصلك قلم ده شغل اطفال صغيره شغل اه على الاديه لازم اصوبها رميت الشنطه في الارض وفيها كتاب الدين لازم اعمل كتاب الشنطه بتاع الشنطه وفيها كتاب الدين بتاع افكار غريبة بتاع ياد صغيره قوي اكسب اللي قدامك بالمحبه مفتاح قلب اي انسان في الدنيا المحبه عايز اكسب اللي قدامي وانصحه وارجعه عن الطريق اللي هو فيه احبه انا دواتي بكرهك يا هعرف انصحك مش اقبلني مش تقبلني خالص لكن لما يكون في بيني بينك محبة ودله لما يقولك لك يا بشوي اللي انت بتعمله هذا غلط هتسمع هتقعد تفكر على أقل في الكلام اللي قلته لك طب صح ده مايكل بيكلمني عشان مصلحتي هو مايكل ايه؟ يعني اللي في دماغه عشان ي... يعني ايه يقول لي كده لا ده هو بيكلم لمصلحتي تبتدي تفكر في الكلام ليه لأن انت بتحبينه وانا بحبه نفس الكلام مع ابوك وامك لو شايف ان ابوك بيرخم عليك في البيت طب هو ابويا بيعام كده ليه ابويا رخم <تصفيق> لا ابويا مش ابويا خايف علي انا بفهمها بسني السن بتاعي انا بفهم ان هو ايه بيكرهني ابويا حاطط علي حطه ايه ده هو مفيش فيش في الدنيا ما كلهم بيخرجوا كل يوم ويعملوا اللي هم عايزينه اسمعني انا اسمعني انا ابويا ربنا رزقني باب رحيم ورزل وبيرحم علي اسمعني لا هو مش, بي... لا مش بيكرهك على فكره ابوك بيحبك جدا ربنا نفسه لما بيحب يجيبنا من المشاكل والادئات اللي احنا فيها والخطايا بيحب يقرص ودنه كده بمشكله بضيقه بانه ياخد حد قريب منك بانه يعمل معاك حاجه كده تقرصك كده ترجع طب إحنا ليه نستنى الوقت اللي ربنا يقرصنا فيه طب ما نرجع بالذول ما نرجع بالادب لازم نتضرب ولا احنا شعب فرعون فعلا زي ما بيقولوا لازم نتضرب عشان نمشي صح الابن الضال لما رجع لابوه رجع ليه عشان كان واصق ان ابوه بيحبه كان واصق لولا لسقته ان ابوه بيحبه ما كانش رجع ياب نسكف يابا لو لان واصق ان ابوه بيحبه يا حباي ما كانش رجع العشرة اللي كان عندهم برص اللي المسيح شفاهم وقال لهم راح يتصلوا في بركة سلوان متعالى عشرة راحوا يختصلوا وكلهم اتشافوا معادة واحد بس هو اللي رجع للمسيح وقال له ايه قال تعود تخطئ مره اخرى وسأله وسأله على التسعة التانيين. دول الناس اللي بتاخد ومبتديش ناس طماعة ناس شايفة نفسها بس ان هي لها الحق ان هي تاخد المحبة وتاخد الاهتمام وتاخد كل حاجة حلوة وما تديش انا المفروض انا مايكل انا الخادم انتو تدوني محبة وتدوني اهتمام وتصلوا بي وانا مستلتش ولا واحد فيكم ده يبقى حب طماع حب اناني حب مش مسيحي لكن الحب المسيحي ايه زي ما المسيح بيحبني انا بحب زي ما اخويا وصاحبي بيحبني انا بحبه انا لما بتعامل معاكم بمحبه مش بتعامل معاكم عشان مستني منكم حاجه لا انا بتعامل عشان المسيح اللي جوايا قال لي تعامل كده انا لما بتعامل معاكم بمحبه مش مستني ان واحد فيك بعد الاجتماع يجيب لي ازازه حاجه ساعة ولا مستني ان واحد فيكوا في عيد ميلادي يجيب لي تيشرت مع ده بيحصل طبعا انت عارف لا انا بتعامل بمحبه دي عشان مستني برده المحبه دي تربي لي الانسان اللي عايز بمحبه احبائي انسان فرحان الانسان اللي واثق ان ربنا بيحبه بيبقى انسان مليان من جوه يعرف يفيد على غيره وقلتلكوا المثل بتاع الشفشا وكوبايه المية فاكرينوا كوبايه المية لو مليناها مية ودينا كبايات صغيره كبايه المياه هتمنى كبايه الاولانيه وتمنى كبايات تانيه وتمنى كبايات تالته ونص كبايه رابعه ليه لانها بتدي من نفسها لكن تعال حط كبايه دي جوه شفشا مياه كبير ومليان وانت هتدي نفسك جوه المسيح هملك كبايه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته والعشره والاثناشر ليه لان انا جوه المسيح أنا متحاض بالحب إيه؟ جنب الحنفية جنب نبع البركة ونبع المحبة هعرف لما ادي مش هستنى مقابل ليه أنا مملي اصلا أنا جوايا مملي اصلا أنا مملي ميا مملي محبة فلما أفيد على غيري بالحب مش مستني حاجة أنا أنسى مليان. فافيد على غيري بإيه بالحب برضه لما حد ربني يا رب سامح. انت قادي الرب تغير صورتي عنده انت قادي الرب تديني نعمة في عينه انت قادي الرب انك تديني ان هو يشوفني كويس مبدأ العالم لو ضربتني اضربك والكلام ده ده مبدأ العالم لا تساكلوا اهل هذا الظهر لا تساكلوهم يعني ايه عمتبوشك شكلهم العالم بيعمل ايه ضربتني هضربك عورتني هعورك شتمتني هاجتمك What? What? Did you get your hand on your hand? Come, come! That's the hand! Come, come, come, come! Who is your hand on your hand on your hand? Who is your hand on your hand? With every love, if you are لما <تصفيق> فكرتش فيها في كده دي معلوش <تصفيق> عشان انت هضربك كده دي أصعب دي فيها عضم كده فيها لحمة دي أصعب لئ لما أضربك بالشمال انا أضربك بالعضم التعليم هنا فدي أصعب لما أضربك بإيدي يعني كده لأن كده نيلت الدنيا معاك هنا لا ملكش انت كده انت على جنب انت. فاللي احنا عايزين انه يصلوا ان انت عايز تتعامل مع الناس دي اتعامل بحب اتعامل مع ابوك بحب كده وكسبوه واخدو الصاحب ليك اتعامل مع امك بحب وخليها كده حد عالي اوه في حياتك اتعامل مع اصحابك بحب واتعامل مع مدرسين بحب هتلاقوهم بيحبوك الانسان المحبوب الانسان المحبوب دايماً تيجي سيرته بالخير الإنسان المحبوب دايما لما تيجي تذكر اسمه يا ده فلان ده كويس قوي ده نادر ده طيب قوي نادر ده الناس لما بتجيب سيرته بتجيب سيرته بالكويس ليه لأنه هو انسان هادي وطبعه كويس بس اصل أنت طبعا يا نادر طبعا فالانسان الطيب يا احبائي والانسان والإنسان والانسان اللي يحب غيره بس مستنى حاجة من الدنيا يعني كفايا الناس بتحبيني اشترك يا رب عن نعمل انت مداني في عين الناس انا عايز اقولكو ان انا في التلاتين سنة بتاع حياتي اللي فاتت دي كلها ما تخانقتش ولا مرة في اخناعها ولا تخانقت مع حد اصلا ولا حد جيت خانق معنا ولا حد عم جرس ولا اي حاجة ولا في سنوي ولا في عدادي ولا ايه هو واحدة اتدخق الشمال انت مفيش برضي الاتي ولا حد معدي خالص كده مفيش ده سبحان الحمد لله يعني نشكر ربنا اللي انا عايز اقوله لكم بس إن لما تتعامل الناس بمحبه بس غير استعملها لا يعني خلت عليك بتهزر معك ازاي في لا ما انت تحط حدود لنفسك يا احبائي مش بمعنى ان انت تتعامل بمحبة ان انت تبقى ملتصق اللي رايح واللي جاي وإن مش عارف تضرب بالألم ويمشي وإيش تبقى عديس ما أنت بتحب بقى انت لا المسيح لما تضرب بالألم سواني يا المسيح لما تضرب بالألم قال له لماذا لطمتني أنت ليه لا لطمتني بالألم معماتش ما فيك حاجة وعش المسيح كان حاطط حدود لنفسه مش مخلي حد يتخطاه أنت برضه في محبتك للناس حط بمحبة بحدود ما تخليش حد يأخذ عليك ولا تجرأ ان هو يشتمك ولا يهزأك وتقول دي محبة لا دهبت دهبت ادي محبة باحترام بمحبة ان انت ما انا بحبك بقى هجديك بالقلم ما تدنيش بالقلم يا عم انت مش بتحبيني هتديني بالقلم تاني ليا عم انا بحبك انا اديك انا بس لا المحبة اللي بجد اللي تبقى جوه جوه <تصفيق> انا مش عارف ادي الموضوع اصلي مش عارف ادي حاجة انا فاشل يا جدعان انا فاشل معلمش ماشي حلو كم دي محبة نقى خلاص نرجع نرجع ان انا قدي محبة بحدود ان ما خليش حد ياخد عليا وما امدش ايديا على حد لان انا اذا يعني في مقولة كده في الجيش تقول ايه اذا رفعت الايادي تساوت الرؤوس تساوت الرؤوس لو عسكري في الجيش اتضرب من ضابط ماشي ما تستناش بقى من العسكري ان هو يفضل وقف ساكت انت ما دام رفعت ايدك عليا وانت راجل كبير لا انا همد ايدي يعني رد فعله مش غلط اه رد فعله مش غلط اذا رفعت الايادي تساوت الرؤوس انا ممكن اشتمك وهزقك بالطريقة لكن انك تمد ايدك عليا ده لا في الجيش كده فهو المبدا موجود اذا رفعت الايادي سوى تروس انت مدام ما دام ما اديت ايدك عليا انا همد ايدي ما بتقول لما انا بقولك ادي محبه واهتمام بحدود ما تخليش حد ياخد عليك ومناطك على خدك ايمين حوله الايسر دي دي درجة عالية قوي كداسة مش كداسة وكلنا مفروض نعيشها بس دي درجة عالية هنوصلها كلنا هنوصلها بس ازاي ضرب نفسي ان انا قدي المحبة دي ازاي ضرب نفسي ان انا احب الناس كلها واصل لهم وتبقى صلاتي مقبولة ربنا لما حمد سامعان كالتعبانة يقول ايه في الانجيل فسألوه من اجلها طلبوا من اجلها صلوا لها قال له يا رب مد ايدك للمر... لحماد سمعنا انها تعبانه فده طلبوا من اجله فربنا عمل ايه لما سمع الصلاه وقف فوق منها وزجر الحمى فطرقتها في الحال انا لما اصلي اللي بيضايقني ربنا سيغيره هي... هي الموضوع محتاج محبه وصلاه اصلي ان ربنا يغير صورتي الوحشه اللي واخده عني دي ماشي ويديني نعمه في عين الناس دي وازاي اعرف اكسب الناس دي وكف فوق منها وزجر الحمى فتركتها في الحال وقامت وخدمتهم الله يا رب انت ازاي عظيم قوي كده انت كمان لما تقوم اللي كان عدوي ده هتخليه يخدمني ايه حلاوه الصلاه دي الصلاه دي بتعمل معجزات على كده فازاي اكسب اللي قدامي ان انا اقدم له محبه اصلي له عمري ما هعرف اغير في اللي قدامي ولا اكسبه وانا مش بحبه ولا هو بيحبني ده مبدا موجود في الدنيا كلها مفتاح قلب اي انسان هو المحبه عايز اكسب قلبك هقدم لك محبه هفتح قلبك بالمحبه مش هعرف اغيرك ولا غير منك ولا من غير وانا مش بحبك انا بحبك انا بص غيرك 180 درجه زي واحده مثلا واحد مخطوبين قولوا ليه ده عشاني اتغير ومبقاش بيشوف سجاير ومش عارف ايه طب هو ايه اللي خلايه يبطل سجاير مثلا يعني الحب الحب بيعمل معجزات بامانة الحب بيعمل معجزات فعلاً الحب بيعمل معجزات انت ايه اللي جابا كان نهض الحب بيعمل معجزات ايه معجزات انا بقول نحكي فين الورك رافت في تشيتا بيل ايه عشان هننهي الموضوع عشان انا مش عارف اتكلم اصلا انا فاشل ماشي طيب ماشي عشان تغير في اللي قدامك وتعرف تكسبه صلي وقدم له محبة صلي وقدم له محبة اكتر حاجتين في الدنيا بتغير انا هصلي لك. يقوله اقدم له محبة ازاي اقدم له محبة ازاي هو عدوي هو وهو ايه هو عدوي عدوي المسيح قال ان انت لما بتعمل كده بتجمع جمر نار على رأسه جمر نار على رأسه انت لما يبقى جاي عدوك بتقوله انا اسف ايه ده انت بتتاسف لي ما ضربتنيش انا ممكن برضو افتكر ان هوضع <تصفيق> وهو لما يشوفك حكيم وانت بتقوله انا اسف عمره ما هيكلم لكن انا اسف وبتعمل كده وخلاص انا اسف مش عمل كده لا تفرق لكن انا متدول محبة وتقوله انا اسف انا مكانش تقصدي ان انا ضيقك ويفهم بس الاول انا كان قصدي ايه من كلامي وكان قصدي ايه من الموضوع لا هيفهم ان انت بتتقصدي عن عقل قدم له محبة ازاي انت جاي للنهاردة وانت في مشكلة وانا متخانق معاك هاف معك في المشكلة هاف معك ما هو دي المحبة. أنت بتقدم المحبة ازاي? أيوه! ما أنا هقدم ما أنا حكيم بقى ما أنا عايز أكساب اللي قدامي هعمل اه وفي مشكلة بينه وبينه هقف حكيم مش مشكلة أن أنا هقف معين اخناقة وافضل أضرب واشتم وقلة أدب وسفالة مش هي دي المحبظة دق عشان أنا حاس أن جين جي هيعمل كده فرح معهم هش المحبه بقى أوسف أيوه هي دي <تصفيق> انا كان ممكن احط في الرز ممكن احطه في الدرج انا كده احط رز ااا هقدم له محبه مش إن انا اجاريف الغلط مش إن انا اسوء بيشرب سجاير عشان بيقولوا إن انا بحبه طب هات سجارة يا عم يلا <تصفيق> <تصفيق> يا, يا عم هات سجارة اهو شوف مايكل بيحبني دخل مني سجارة ايه ده ايه المحبه الحلوه دي لا مش شوفوه بيتخانق وبيسلم وخرب الدنيا وراح انا داخل ورطش واضرب واشتم ونفرح للتنين ونتعور احنا الاثنين لا مش هي دي المحبة مش هي دي المحبة مش هي دي المحبة المحبة ان انا بقى عائل وامركز انا بعمل عمل ايه المحبة اللي انا اعرف اكسب بيها اللي قدامي و estoy ليه يا مستر نسن اللي بتستنيو ان انت إيه؟ ما ما يتدخلكش مثلا في حاجه انت عامل غلط بمعنى أنا يعني مثلا بي. مثل عامل غلط وانت مستني مثلا بيديني غلط انت بتدي محبة للمسيح مش بتدي محبة للشخص انت اللي قدامك على المسيح هو اللي قدامك في شخص المسيح وفي روح القدس انت بتعامله كانه مايكل ولا كانه المسيح بص هقول لكم على عشان تعيش بمبدأ كويس قوي، حط المسيح بينك وبين أي حد، حط المسيح بينك وبيني. لو أنا عايز أشتمك هبص للمسيح الأول إذا أنا هش هش إذا أنا دام المسيح بينهم بينك. لما جاء أشتم أنا كده أشتم المسيح. لما جاء تدفع عليك أنا كده تدفع المسيح. لما جاء هزأك أنا كده هزأ المسيح. هل أنت ترد للمسيح تهزأ؟ نفس كلام مع الخطية. حط ربنا بينك وبين الخطية. الخطية لو أنت جنبيها، لو أنا جنب الخطية، شوف الخطية كبيرة. لكن لو حطت ربنا بينه وبين الخطية، شوف الخطية صغيرة. لا ديز مصغيرة، تغلت. ديم كالباز. شوف الخطية صغيرة. لو أنا قاعد جنب المشكلة، وقاعد عيط. يا لهوي ده انا اللي عندي ده مش عند حد ده انا مصيبتي ومصيبتين ده انا سقطت وعملت وخربت الدنيا يا كنت دخلت هندسة مش عارف فين وسب وما ليش هندسه ايه مش عارف ايه اللي حصل وايه اللي سوي لا حالينا ده حد فيك نشوف موضوع ايه والله يا هتعرف فيما بعد ما انا صنع بك الان هتفهم بعدين ربنا كان خطة حياته لحياتك إيه كان خطة حي... يعني خطيته لحياتك أنت كتعمله إزاي ربنا دايما بيبص القدام ربنا دايما بيبص الأخر الطريق لكن أنا ببص تحت رجلي أنا النهاردة متخنق مع فلان مش عارف أصلحه أنا بص تحت رجلي لكن لو بصت قدام شفت إن أنا ممكن يبقى في مشكلة بعدين وفلان اللي أنا متخصب معه هيسي... ده هيساعدني بعدين هبقى أنا كده إنسان ذك... ايه ده؟ ده بتاني بتاع كده نزل نزل ايه ده؟ ده لا اه اه <تصفيق> <تصفيق> أم... لو انا فكرت زي ما قلت لكم في صاحبي اللي انا متضايق منه دلوقتي ده واتصالحت معاه دلوقتي صاحبي ده هيساعدني بعدين قدام في حاجه انا مش عارف اعملها يعني صاحبي اللي انا اتخانقت معاه النهارده ده مثلا دخل كليه شرطه وبقى ضابط مثلا وانا عندي حاجه مش عارف اخلصها لو انا فضلت متخانق معاه كلام. <تصفيق> لو انا يا سيدي في مصلحه الضرايب وصاحبه عين في الضرايب ومش عارف اخلص حاجة ما عايز حاجه صاحبي لو انا فضلت متخانق معاه مش هيساعدني انا اصلا بكرهك ومبيني وبينك من زمان طار اصلا وانا يا عم بضغط لما تروح له وتلاقيه هو اللي قاعد في المكتب ييه هو انت يبقى مضامش مش مقضي اصلا ده لو رحت الواحد مش تبعنا اصلا هيقضوا لي انت هتوقف لي الدنيا لكن لما اخسب الجميع ومخسرش حد لا ده هنا هتفرق لما اروح في اي مكان تفضل تعالى ده باشا خلص الموضوع ده بسرعة ده تبعي ومش عارف بي ليه؟ هو يحبني وانا محبه ليه؟ لان انا مقدم له محبة من الاول اصلا انا مش خسرانه طيب لو انا عارف ان الشخصين مش عارف فاينه ولا استفدنين منه بواي من استخدام ما تعرفش قدام هو هيبقى ايه؟ ما تعرفش قدام عايز. اصلا هيبقى وقعي. يعني بينك وبينه هي اصلا انت ما تحلفش ايه هو يا ابني هو انت انا قلت لك اللي قدامك على انه المسيح <تصفيق> انتوا ما بيعملش حاجات اللي هو بيعملها يعني ما بيعملش حاجات اللي المسيح. لو المسيح ان بيعمل نفس حاجات اللي هو بقى يا مهندس هو انت لما بتقدم محبة، بتقدم محبة مين؟ انا بقدم المحبة للمسيح ايوه للمسيح ما المسيح عمله في شخص المسيح لا الأفن بكر الدماغ ما أنت حلتك صعبة يا عبت انت يلي جبك ماليش <تصفيق> علمي بس يا بني أدم بس ما شو عطش الشر موضيع بس ما عطش موضيع ما أنا ما عرف إنهم برفش دير الموضيع بس إنهم لك تعلمتين كل ده ميش عشان ننهي الموضوع المسيح في تعاملاته مع كل التعامل معهم كان بيتعامل بمحبة المرأة السامرية كسبها بالمحبة ما أحرجهاش لما رح لها بيقول لها ادعي زوجك لما بيقول لها ادعي زوجك قالت له ليس لي زوج فقال لها ايه حسنا قلتي ما وبخاش قال لها يا زانيا انت اللي معاك في البيت دلوقتي ده مش رجلك أصلا وانت مش في الجوزة انت تصابت علينا لا عمل ايه حسنا قلت مدح الحاجه الحلوه الوحيده اللي هي قالتها بعد كده لما لقيت انه هو حن عليها وان اصلا ضعيفه في شخصيتها وشخصيتها واقعه ادى ده, ده في واحد كويس بيعملني كويس يا طب اسمع له بقى للاخر فراح عملت ايه راح دعت كل المدينة بتاع السامره وبقت اول كارزه في السامره بقت انسانه كارزه ليه لانها قبلت شخص المسيح وعملها بمحبه الابن الضال لما رجع لابوه عمل ايه؟ اخرجه الحلة الاولى والبسوه الخاتم ومش عارف اتباهه وال... اتباهه العجل المعلوف واعمله كل حدا حلوه لقى محبه رجع الابن الاكبر بقى طب انا معاك ده كله وحتى ما اديتنيش جدي عشان اصحى افرح بما اصحى أوه. يعني انا معاك ده كله وبخدمك ده كله مش بعزه كله ما, معزة كله. ما حتى بعزه اصحى افرح بيها مع اصحابي يا عم طب ما انت اللي عندي عندك يا, <تصفيق> يا عم اللي عندي عندك خد اللي انت عايزه انا ما قلتلكش لا نفس الكلام مع ربنا ساعات كتيره بنطلب حاجات هايفه قوي من ربنا وسايبين الحاجات العظيمه سيبين القداسه وسيبين العفه وسيبين الطهر ونطلب بقى ايه يا رب الدين عربيه يا رب الديني مش عارف ان انا اجيب سماعة اي يا رب الديني مبايل اخر حاجة يا رب الديني ان انا اجيب شقة مش عارف فين عن نيل يا رب ايجي لي شغل مش عارف فين في اي حتة في الدنيا بنطلب حاجات هيفة ربنا قال ايه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لما أطلب الأول والبر وربنا يبقى مديني نعمة الحاجات الباقيه دي دي زيادة اصلا يا رب انا شبعان بيك اصلا الكباية لما تحطت جوه الشفشاء شبعت اتمالك من جوه ومن بره فأنا مش عايز حاجة تاني يا رب معك لا أريد شيئا على الأرض شكرا يا رب على العطايا الجميله اللي انت مدهاني أنا مش عايز حاجة تاني مش معنى كده ان احنا مش عندنا طموحات وامال ان احنا نبقى حاجة كويسة لا يبقى عندنا بس ما تبقاش هي الاساسيه اطلبوا اولا ملكوت الله هو وبره بهذه كلها تزاد لكم اطلب يا رب الاول الملكوت والبر البر في ايه في القداسه والعفوه والبطوريه وان انا ابقى انسان كويس أن انا ابقى إنسان متصالح مع نفسي ومع الناس ابقى إنسان بحب الناس ده كلها بر بعد كده لما هذه كلها تزاد لكم شوفك ان انت انسان محبوب هتيجي هي اللي تبقى عايزه تتصاحب عليك هي اللي تبقى عايزه تحبك اذا انت انسان محبوب قوي كده هم نحبك احنا كمان وناخد من المحبة اللي انت بتديها لناس دي ده, ده أنا لازم احبك لازم اقرب منك انت انسان كويس نفس الكلام مع اصحابك في المدرسة ومع بيتك بصوا هلوك على حاجة اكتر ناس في الدنيا تستاهل انك تعملهم بمحبة ابوك وامك واخواتك اكتر ناس دي الناس اللي بقي لك بس اصحابك بتوع ابتدائي غير بتوع دادي، غير بتوع سنوي، غير بتوع جامعة، غير بتوع الشغل، غير بتوع لما يكبروا. لا يكبروا. لودة على فكرة. بيتغيروا. صار ما يزرعي. متغيروا، لكن أبوك أمك وأخواتك دي الناس الأساسية في حياتك. لما أبوك أمك يطلبوا منك حاجة، لما أخواتك يطلبوا منك حاجة، وأنت في مشوار مع أصحابك، لا سيب مشوارك. ورحمة اللي هم عايزيني مش يوهوه يا ماما أنا مع أصحابي يا ماما أنا دوقتي قعد مع أصحابي أنا سيبهم واجي لا الناس دي هي اللي بقيالك الناس دي هي اللي وجودها أساسي في حياتك أصحابك يتغيرون لكن ابوك أمك مش تغيب هم أبوك أمك يفضل أبوك أمك لحد ما تموتوا أو هم يموتوا هم هم فدي أكتر ناس تعملهم بمحبة الناس دي هي اللي بقيالك طبعا طولت عليكم وانتم مفهمتوش اي حاجة لا اصلا الموضوع ان جبت ازا عمسك ما هو الموضوع متشعب شوية انت ازاي تصالح, تصالح مع اخواتك ومع ابوك وامك ومع اصحابك ومع اهلك ومع الناس اللي, اللي برا ازاي تعرف تكسبهم بالصلاة من اجلهم وبالمحبة قدم لهم محبة هتلاقي محبة لما تبقى بتتخانق تلاقيه قدامك بيشد في الكلام هدي انت لما تلاقي لما تلاقي في خناقه ما تجيش انت تسخن تدخل كده زي السوسه وتسخن الدنيا وتولعها خلي بالك ما انا كده اللي ضعف مش ضعفاء يا حبيبي انت دلوقتي بتهدي من اجل ايه انك مش عايز تكبر الدنيا لا انت هدي فهو ممكن بقى ايه يطلع فيها ودا يعني دكتور يعني عينك ترصلي. هتصلي لا, هت... لا, لا لا صح, صح؟ أو أنا عايز اقول على لو في خناقه لو في خناقه او في مشكله احنا ممكن نعمل حاجه جميله قوي انت داخل مع مين انت داخل تتخانق ولا جاي تفصل بين الاثنين وبعضهم ده سؤالي ها اه ده هيجي كده من بابلي طق اتخانق معاك لا يمكن يعني انا دلوقتي انا ماشي في الشارع لا لا معلش لا لا لا خلينا خلينا معلش نتكلم صح يعني انا ماشي في الشارع يعني تمام تمام قاعدين مع يعني كان في بنات تاني اللي هم مش عارف كان ما خلاص ها ها هم هم قم يلعبون خلاص بقى استنى عشان نشوف الموقف اللي اللي خ خلاص بقى سنة عشان نشوف الموقف اللي اللي خ خلاص بقى سنة عشان نشوف الموقف اللي اللي خ خلاص انا سنة عشان نشوف من ان انت مثلا المشاكل بتجي لك لغايه عندك صح انت عايز تقول كده ان في مشكله بتيجي بتيجي لغايه عندك ازاي اتجنب طب ادي اه سؤال اهو ده في مشكله جات لك لغايه عندك اتجنبها ازاي تفضل. تفضل. بدات اه يعني مثلا في مشكله دلوقتي جات لغات عندك اعمل ايه اتعامل ازاي حد يقول كده من ناس الحكماء اللي قاعدين اتعامل ازاي اتفضل اه اتفضل سيبك خلينا حوار يعني خلينا حوار يعني مثلا دلوقتي انت جات لك المشكله جات عندك مش كل غت عندي ديا معناه إن إني في أزية صح؟ في أزية وتحصل مشكلة كبيرة دوت. طب أنت تتعامل زى مع الموقف ده؟ أنت بتسى. طب حد يقول لي مثلا أتعامل زى مع الموقف ده؟ تقول موقف الشره أفضل خير. تمام؟ ماشي أنا أنا أنا تجنب الموقف ده زى بس وأنا تجنب الموقف ده بطريقة أحسن ممكن. أستخدم حكمتي فإن أنا أتعامل مع الناس عقلانية قدامي يعني مثلا شفت المجموعة بتتخانق. أناق منهم المجموعة الشخص العاقل. أنا بعرفه وبفرزه بعين وهتكلم معه بعقلاني أما أنا أخوش هو يتكلم بحدية أنا أسمعني أنا أتكلم بحدية هو يتكلم بحدية هتحصل مشكلة كبيرة جدا فأنا مش هتعرف تتحل ولا تتلم ليه لازم يبقى في المشكلة واحد كبير يتكلم لو أنا تكلمت وورايا مستر مايكر يتكلم، مستر جون يتكلم، مستر مين يتكلم، أنا مش هعرف هل يم فلازم يبقى فيه قائد للخناءة او للمشكله اخ بجد انا بتكلم معك بجد يعني انا لما بفض خناقه في النادي ما حد يشوف بقه غيري خلاص ليه لان لو حد فتح بقه انا مش عارف ادم بقه مش عارف ادم لسانه انا مش عارف مش قادر اتحكم في لسانه مستر مايكل ده يتكلم ممكن مستر مايكل يتكلم كلمة تاذي اللي قدامه فاللي قدامه يديله كلمة شتيمة طب هذا ده هيسكت ها هيتكلم فانا في الخناقه واحد بس يتكلم والمجموعة اللي ورا دي تركن ورايا انتهينا انا بتكلم حدش يتكلم وديه تبقى, تبقى شخصين تاني نقطة ان انا بتعامل مع شخص واحد بس ما بتعملش مع مجموعة يعني باخد شخص واحد اتكلم معي مثلا مايكل جنبك اوه هو. هو اللي بتخاني انا بتكلم معه هو بس باخده على جنب واتكلم معه جي نتكلم واحد واحد انا انا انا انا اتنين لا ما هو ده ده اللي انت تتكلم معه ده الطرف التاني ده انا ضنا ناصحتي لانك لو انت بتتكلم مع مجموعة وهو بيتكلم مع مجموعة دي هتبقى مشكله كبيره وكل المشاكل بتاعتنا بتحصل بسبب كده فلازم يبقى في حكمه ان انا انق الشخص علشان نتلاش اي موقف حتى بين الدول وبعضها كده لما بيتخانقوا مجموعة الوزراء ما لهمش دعوه رئيس الوزراء ما لهوش دعوه مين اللي بيتكلم في الخناق رئيس الجمهوريه بيروح لرئيس الجمهوريه المشكلة بين تركيا وروسيا لما وقعت الطيار مين اللي راح هناك روسيا اردوغاني خلاص هو اللي راح راضى الدنيا ليه كان لازم يعمل كده مش هيبقى له واحد مثلا من وزير البيئة هو اللي يروح مثلا عنده لا ما ينفعش فهو الخناقه انا ده دي حلها يبقى في شخصين بس هم اللي بيتفاوضوا في الخناقه اما مجموعه قصاد مجموعه تحصل مقذره في ايه في الانجيل بتقول ايه الكلام اللين الكلام اللين يصرف الغضب مرة كنت في مشكلة أنا وأب كاهن وكنا رايحين نحل بين اثنين واحدة وجزهة واحد. واحدة وجزهة أيوه. واحدة وجزهة واحدة وجزهة <تصفيق> ما اطلق بطنيش انا ما اطلق بط اصلا ماشي فمفروض ان احنا قبل ما نروح البيت عند ابوها احنا متفقين ان خلاص الموضوع من يعني خلاص خلصان واحنا رايحين بس ايه يعني جزها رايح عشان يأخدها من بيت أبوها ويرجعها بيتها موضوع م... موضوع منتهي أصلاً وإحنا قاعدين وقدمون لنا حاجة ساعة والدنيا حلوة وخلاص بقى نو موجود لا ده اسمع اللي حصل وكلام ده حصل بقى مينه ده حصل معي أنا فو خلاص جاي برشمتها وطلعة راح تختها زي الحرباية بمعنى الكلمة طلعت من باب الاوضه انت رايحه فين رايحه عند اللي بيهزقك وي... مش عارف ايه طبعا جوزها سمع الكلام ده والدنيا قامت ما قعدتش <تصفيق> لا ده كصفات جبهه مش كصف واحد راح بقى الراجل رفع حديده كانت موجوده وضرب ابوها وانا وابونا والمشكله بقى ان هم ايه قفلين باب الحديد بتاع الشارع مش احنا مش عارفين نتحرك احنا مش عارفين نطلع من باب انا اتعورت في راسي هنا وبونه اتعور في رجله ده بجد مش استاذ ده بدور على بونه واحنا بنحوش اتخبطنا واحنا بنحوش, بنحوش اتخبطنا ايه ده ده بجد صدقني وسبدين بقى وكانت الدنيا خربانه قوي طب كان بقى خلاص اخر الشوارع خلاص <تصفيق> ماشي فعايز اقول لكم ان كلمه ممكن تقوم الدنيا الدنيا كانت حلوه بس جات اختها دي وقالت انت راح فين انت راح عند اللي انت راح انت راح راح انت راح انت راح انت راح انت راح انت راح انت راح انت فانا اوبونه جلطه لنا الباب ينفتح بابل هدد لأنه هو لا نفوت هم فمشا فندل فرجعنا تاني عشان ايه نحاول لا الدنيا نسالك عشان نطلع ما عرفناش. إيه؟ هو هو هو هو هو هو هو هو هو <تصفيق> فلا عزه طلع منهم من القصة إن ممكن كلمة في خنقة تقوم الدنيا حريق وما تعالهاش الكلام اللين يصرف الغضب لما تيجي تهدي لما تيجي تعمل في مشكلة وتهدي أنت مفروض إن أنت داخل المشكلة مش عشان يعني المشكلة مش معك أصلاً إن أنت داخل تهدى كلام كويس كلام عاقل كلام موزون كلام يحل ما يعقدش مش حصلت مشكله احنا المفروض ما نسكتلوش ده عمل وسوى وخرب الدنيا ومش عارف ايه مكبر الماضيه فروض نهدد الدنيا ما نهديهاش حتى مع حتى مع الاب والام حتى مع الاب والام يعني انت لو عندك مثلا حتى مشكله مع البابا بابا ولا ماما عايز تاخد رايه فيهم هم منعين يعني قالك لا خلاص خلاص يعني مش لازم اتكلم في الوقت الحدية مش كويس آه. ممكن بكرة ممكن العناد سأه. مش كويس في البيت العناد مش كويس لما لي حاجة وانا اعناد فيهم طيب احنا هنعناد فيك طيب ماشي انترجعت النهاردة متأخر طب بكرة مش نازل ورينا تنزل ازاي الحوار؟, الحوار والحب هم اللي هد الدنيا يعني اشكر ربنا طبعا مش بكامع نفسي طبعا بس اشكر ربنا مفيش مرة بابا اماما جوم قالوا لي يا ماكي انت اخرت ليه ليه لان في لغة الحوار بيننا فيه محبة موجودة في ثقة انا لما حبوهم احسسهم ان هم حاجة علي وان انا بسمع كلامهم وواثق ان هم وحسسهم بكده وواثق ان هم خايفين علي وحسسهم ان هم خايفين علي وانا مبسوط او ان انتو بتحبوني كده وانا كمان بحبوك عشان انتو بتحبوني هيدوني الثقة هيدوني المحبة هيدوني ازاي اعرف اتعامل في المواقف هيطلع مني شخصية سوية مش شخصية متزجزجة حتى لو انت شخصية مش عارفة اتحرك حتى لو اتأخرت بره البيت عارفين انت فيه واتأخرت الغايز تساعة اتناشر ولا الساعة واحدة ترجع البيت مش هتعمل مشاكل لانه معارفين انت فيه واسقين فيه انا لما برد على التليفون بقول لها يا ماما انا في الحتة الفلانية خلاص ماما عارفة لكن في ناس بقى تفضل ايه تكنسل ما تردش تكنسل ما تردش اه حركة حركه اه حركه اه في حق اه حركه اه حركه مش كويس لا اطمنهم طمنهم وما تحورش ان انت لما تطمنهم في مره ورجعت لهم بمشكله ورجعت لهم متعور بعد كده مش هيصدقوك يا ماما انا في الحته الفلانية بابا انا في الحته الفلانيه ورجعت لهم كويس وسليم الحمد لله يبقى انت فعن كنت فعن لكن انا يعني انا بابا انا قعد مع صحابي في كافية وانت بتتخانق ورجعت لهم متعور ولا مش عارف ايه اللي حاصل يبقى انت كنت بتجذب بعد كده مش هنصك فيك السقة والمحبة والصلاة مفتاح قلب اي انسان ومفتاح حل اي مشكلة في حياتك قصك في اللي قدامي وصليله وديله محبة عارفك سب، مش عارف هديله محبة، مش عارف أسك فيه ومش عارف أصلي له، أنسى أن أي حاجة تتحدى. ربنا يبارككم ويستك كل دعفة فيكم بنعمته وأتمنى أن إنتوا تكونوا فهمتوا أي حاجة، مع إننا نعرف إننا نفهم شيء حاجة أنا فاشل أصلاً أنا بعترف إن أنا فاشل. والله أوضحته بدنا. ولا فهمت أي أنا مسح حاجة. أنا فاهم الص. طيب. ربنا يديكم نعمة.